ما تغيّرنا بكم، لئلا متنّته لنا رجماً لكم، ولا يمسّنكم من عذاب أليم. قالوا ضائركم معكم أيم ذكرتم، بل أنتم قوم السيفون.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 آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين